إثنى عشر اقرأ الكلمات الآتية مع الضمائر أنا تلميذ أنا تلميذة أنا مدرس أنا مدرسة أنا طبيب أنا طبيبة أنا سعيد أنا سعيدة أنا بخير أنا بخير أنت تلميذ أنت تلميذة أنت مدرس أنت مدرسة أنت طبيب أنت طبيبة أنت سعيد أنت سعيدة أنت بخير أنت بخير هو تلميذ هي تلميذه هو مدرس هي مدرسة هو طبيب هي طبيبة هو سعيد هي سعيدة هو بخير هي بخير